الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر Be the uh سبحان الله إلهي يا ربي سبحان الله Köszönöm. ولا أقوى على نار الجحيم ولا أقوى ولا نار الجحيم فهب لي ثوبا فإنك لا الذنب العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم, <العظيم> الذي لا إله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم،, <تصفيق> <العظيم> الذي لا.